قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كلبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكلبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبها بِهِم فَسَمْوَاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا